يلا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية يا يا مسلم قوم في الجنة حورية يا يا مسلم قوم في الجنه حوريه يا الله يا مسلم في الجنه حوريه سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سن بعد قرآن في الجنه حوريه سن بعد قران في الجنه حوريه سلامي على الشجعان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 يا الله يا مسلم قوم في الجنه حوريه يا الله يا مسلم قوم في الجنه حوريه الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنه حوريه والرسول قدوتنا في الجنه حوريه الله ناصر الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حوريا والرسول قدوتنا في الجنة حوريا يا الله يا يا إخوتي سيروا كله بتاجيدرا درب بالجهاد سيروا في الجنة الجنحوريه داروا بالجهاد سيروا في الجنه الحريه يا اخوتي سيروا كله بتجديره سيروا في الجنه الحريه في الجنة حورية. يلا يا يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية يا يا مسلم قوم في الجنة حورية حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يلا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم يا الله يا مسلم دوم في الجنة حورية يا يا مسلم دوم في الجنة حورية